وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَارِثَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ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 يدخله نارا خَالِدًا فِيهَا وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة مِن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا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 أن كرها ولا ببعض ما إلا أن يأتين مبينة فَإِن كَرِهْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِنَّ وَلَا تَقُولُوا بُوُحًا لِّأَخْرَجَكُمْ مِنْهُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ قَوْلًا فُسُوقًا وَاسْتَغْفِرُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 إنِهُ كََ فاحِشَةَ وَمَقَتَواْ وَسَ أَسَبِيلَ حُرِّمَ التعَلَْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَخَواتُكُمْ وَعََّاتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وبنات, وَبَناتُ الأخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وََّهاَا تكُم اللاتِ أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرضاعة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 فَنكِحوهنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ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 والَّذينَ عقَدَت أَمَانُكُمْ فَآتُهُم نَّصبَهُم إِ اللهَّهَ كَانَ عَد كُلِ شيءَيء شَهدَا أَّجَالُ قَوَّى مُونَ عَلًَاِّسَاءِ بِمَا ثَلَّلَ اللهَّهُ بَعظَهُمْ عَرَ بَعض وَ بِمَا أَم فَقُمٍِ فالصالحات قارتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض لو تسوى بهم الارض الا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 فَلَمْ تَجد ماء فَلَمْ تَجد مَا أَ فَتَيََّ مُصَعيدَ طَيبَ فَمْسَح بِوجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم إِ اللهَّهَ كَانَعَفُوًا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 مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يشرك به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 ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّا أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أَلا إِنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت فَأَفُوزَ فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله يَشْرُونَ يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤديه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين, والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا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 فإذا برزوا مِنْ عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أَفَلَا يتدبرون القرآن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 وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 فَمَمْ يجدد فَصيا مُشهَهرَيينِ متَتَابِ عين تَوْبَةَ مِنَو اللهَّ وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا وَمَ يَقَة مُؤْمِنَم مُتّدًا فَجَزَ أُم جَهََّمْ فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ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 فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمطائفه لهمط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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذُنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّ يَنَهُمْ وَلَا ولا امرنهم فليغير ما خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمننهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصارحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتَمَنُ نِسَاءَ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتَمَنُ نِسَاءَ إِلَّاتِي لَا مَا كُتِبَ لهم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 فَإِذَا مَرُوا كُلَّ الْمَيِّتِ فَتَذَرُوهَا كَلَمْعَلَقَةٍ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وَأَعتَدَ ل لِكَافِرينَ عَذاَابًا مُهينَا وََّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرُسُرِهِ وَلَم يُفَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنهُم أُولك أُلَاائِكَ سَوْفَ يُؤتيهِم أُجورهُم وَكَانَ اللهَّهُ غَفُور الرَّحيِيمَا يَسْألُكَ أَهْلُكِتابابِ أَنْ تُ نَززِلَ عَلَيهِم كِتابًا مِنَ السَّم فَقَدَ سَأَلُ موسَ أَكبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقالَاوا أَرِنَ اللهَّه جَهْرَ فَأَخَذَتْهُ مُ الصَِّقَةُ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 وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدُوا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق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 وَإِم مِنْ أَهْلٍ كِتابابِ إِلَّا لَُؤْمِنَ النَّ بِهِ قَابرَ مَوْوتِ وَيَوْمَ الْ القَامَةِ يكُون عَلَيهِم شَهيدَا فَبِظُلمٍِ مِنَ الذيَّذينَهَادُ حَررَّمنَا عَلَيهِم طَيباتاتٍ أُحَّتْ لَهُْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبير اللَّهِ كَثرا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 لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ۖ مُّخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى الله يسيرا يا يَسِيرًا يَٰٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبين فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم